باب من لم يرى الوسواس ونحوها من المشبهات من المشبهات إذن الإمام البخاري بيقول في هذا الباب بأن الوسواس ليس من المشتبهات لأن المشتبهات إنما تدخل الشبهه في الدليل وأما صاحب الوسواس إنما يكون هذا مرض ليس بعلم وليس بشبهه المساله الاولى عندي دليل وعندي شبهه وعندي دعوه واضح الكلام كده هذه المساله الاولى عندي دليل عندي شبه عندي دعوة عندي دليل أي إذا كان الكلام أو الحكم قائم عليه نص من الشرع ما دليلك في أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة الجواب قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبادة حديث أبي سعيد لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يبقى ده اسمه ايه؟ دليل ونص في المسألة والله الكلام كده لا صلاة لمن لم يقرأ بأم بأم الكتاب يبقى دليل ونص في الحكم في واحد يتكلم يبقى ده بدليل ونص في واحد عنده يقول لك أنا عندي شبهة في مسألة عندي إشكال في مسألة طيب ما هو وجه الإشكال والله الحديث الفلاني أو الآية الفلانية عندي فيها إشكال والله يبقى هنا في إشكال لكن داخل الإيه داخل دليل داخل دليل واضح الكلام كده يبقى عنده إشكال من جهة دليل لا يتضح له البيان فيه وصل الكلام يبقى احنا كده ما زلنا بنتكلم داخل ايه داخل ادلة صح الكلام كده لكن عندي امر ثالث نوع ثالث من الكلام اسمه دعوة اسمه ايه اسمه دعوة ان يقول كلاما مجرد عن اي دليل وعن اي شبه يبقى ده اسمه ايه دليل شبهه ده اسمه دعوة. اسمه دعوة طيب ايه الصمرة اللي انا استفاد منها من التأصيل ده انك سمعت واحد بيتكلم في مسألة ما خلاص ظل يتكلم في خطبة ساعة في محاضرة ساعة في كتاب ميت صفحه يريد ان يؤصل مسألة ما خلاص كلامه مش هيخرج عن الثلاثه دول اما ان يأتي بالدليل مع صحة الدليل مع صحة الاستدلال مع وجه الدلالة كلام سليم خلاص كده او يأتي بدليل لكن الدليل ده واضح ليس دليل له وانما هي شبهة عرضت له فظنها دليل لكن هو بيتكلم برضو داخل اطار الايه داخل اطار الدليل، لكن واحد عمال بقى يدش ده ولازم ولكن ودمتم وعملنا وفعلنا ولا بد بغير اي بغير أي نصوص شرعيه دي اسمها ايه اسمها دعاوى ده كده تحطه في كيس وتروح رابطه وترميه على جنبه وانت خارج من المسجد يبقى اسمها ايه دعوه لذلك الله عز وجل حينما أراد أن يريحك من هذا الكلام قال للناس كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كل هاتوا برهانكم اي هاتوا الحجة الحجة دي ممكن تكون نص ممكن تكون شبهه عند القائل بناء على الدليل اللي ظنوا أنه إيه؟ دليل لكن المهم الكلام داخل نصوص شرعيه مفهوم؟ ليس مجرد عن إيه؟ مجرد دعوة لا داخل نسوش رعي يبقى أنا كده فهمت إن الكلام إما إن يكون كلام نص وإما إن يكون كلام فيه شبهة وإما إن يكون إيه؟ وإما إن يكون دعوة أنا كده فهمت الفرق بين ده وبين ده وبين ده وصل الكلام كده الوساوس دي دعوة ده مرض هذه الوساوس هذه هذه مرض ليس علما شرعيا ولا تمت حتى بشبهه وانما عنده وسواس الوسواس كثره الترداد على القلب والذهن بشيء ليس بعلم ليس له اصل بمعنى يقول لك انا حاسس ان أنا طلقتها حاسس إن, أنا حاسس ان انا جواي ان انا بقول انت طالق انت طالق حاسس ان انا طلقتها حاسس ان انا عايش معاه في حرام حاسس ان انا مش متوضع انا حاسس ان انا في نجاسة في سوبي او بدني فمش عارف يدخل الحمام نظيف وكل حاج يفضل يدلق ميت ويفضل يغسل ويجيب صابون ويعمل الاعدا ويفضل يجيب سلك ومش عارف فيه يخسل الاعدا بتها الحمام عشان يعرف يقول عليها لان حاس ان فيه نجاسة حاسس ان مش عارف في ايه هنا الهدوم بتاعتي لازم كل يوم اخسلها لازم طب يا ابن نظيفة ما مابقاش حاجة لا لازم اخسلها مش عارف دا سميه ايه دا مرض دا مرض القميص بتاعه ما مفعوش اي نجاسة ما مفعوش حاجة خلاص يعني مفعوش يعني يبقى الاصل ان ايه لا لازم ده ورع ده مرض التورع في الشرع هو النظر هل يوجد نجاسة أم لا أراها فإذا لم يوجد خلاص واضح الكلام كده لا ده لازم إيه عشان ما عليش بس لازم أتأكد فعشان أرتاح لازم إيه أغسله ده اسمه إيه ده مرض ده وسوس ده وسوس دا يسال الله عز وجل ان يشفيه من هذا المرض ده مش شبهه واصل الكلام يبقى هذه ليست لها مساس بالايه بالشبهه لذلك مثلا ييجي انسان عنده وسواس او امراه عندها وسواس في يقول لي انا حاسس ان أنا عايش معاه في الحرام حاسس ان أنا, أنا بكلمها امبارح وخايف ان انا كلم مراتي يطلع من لساني انت طالق انا مبارح قلت لها ايه بتقول انا داخل انام قلت لها براحتك اه وانا كده طلقتها انا حاس ان انا كده ايه بقول لها براحتك يعني طب روحي روحي نام طب روحي بقى طب روحي دي ممكن تكون طالق دي شبه يعني ليه المساس بشبه لا طب دي طلاق مالهاش ده هو خالص ما فاش شو الطلاق حتى ده اسمه ايه ده مرض ده اسمه مرض وصل الكلام كده يبقى ده يسأل الله عز وجل الله ايه له الشفاء لذلك طرحت مسألة هل يقع طلاق صاحب الوسواس هل يقع طلاقه الجواب هم لا, لا يقع طلاق لانه مريض وما جعل عليكم في الدين من حرج وليس على المريض حرج شيخنا المزيني رحمه الله عليه الشيخ ابن رحمه الله عليه الشيخ الالباني رحمه الله عليه لا يقع هذا ايه لا يقع هذا الطلاق ابدا من هذا الرجل المريض لذلك مثلا واحد واحد قلت له قلت له انت لو قلت لمراتك انت طالق طلاقك مش في حاجه ثاني دا الكلام ده بعد ممكن خمسين خمسة وخمسين مكلمة مفهوم؟ على طب هي ليه كده طلقت؟ هي كده وقع مني طلقتها؟ طب أنا لما قلت لها طب أنا رايحة عندي بيت أم النهارده زور ابويا طب روحي لابوكي أنا كده طلقتها؟ ده كده بقى على طول بقى معايا أنا مفهوم؟ قلت له إنت لو قلت لها أنت طالق؟ أهو في تاني؟ في بعدها حاجة يعني؟ أنت طالق، أنت طالق؟ طلاق ما يوعاش لان ده لسانه في وسوسه مفهوم فلو تردد عليك ده ما فيش طلاق في حاجه ثاني قال الله يريحك ربنا يريح قلبك ربنا يطمنك بالليل اتصل عليك بيقول لي زعلت معه قلت لها طب طب روحي روحي بقى روحي بقى روحي من وشي دلوقتي هي كده طالق قلت له لا مش طالق خلاص يبقى دا اسمه ايه؟ ده مرة دي مش شبهة. الشبهة ده ليس شبهة لذلك الامام البخاري قال لك باب إيه؟ من لم يرى الوسواس ونحوه من مين من المشبهة لا الوس... الوسواس ليس ليس من المشتبهات أصلا وليس من المتشابه أصلا لأنه ليس عليه اصلا دليل علاج صاحب الوسواس علاج صاحب الوسواس قال لا يتكلم في الوسواس هذا واحد ألا يتكلم فيه ما يتكلمش مع فحد خار ما يتكلمش مع أي حد في موضوع ده لأن كثرة الكلام إنما يزيد عنده هذا الوسواس فعلاجه ألا يتكلم واضح اتنين أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه مثل هذا بس ده العلاج وصل ثلاثة أن يتعلم العلم الشرعي فيفهم الأصول يفهم ليه؟ الأصول. هو أنا كده دخل في جيبي مال حرام هو أنا كده لا الأصل في البيع الحل هو أنا كده طلقتها لقى الأصل إنه على زمتك إنه يفهم لي الأصول طب الشيء ده نجس لا الأصل إنه لقى الشيء وصل قال هنا باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات أي من المشتبهات قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها. قالت إن قوما قالوا يا رسول الله. يبقى فهمنا كده ضابط أمر الوسوس يبقى الموسوس هذا لا حكم له. هذا الوسوس لين لا حكم له. طلاق واقع هذا مريض هذا طلاق لا يقع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله. إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله عليه وكلوا وفي رواية قالت عائشة يا رسول الله يا مسلم إن قوما يأتوننا باللحم حديث عهد بكفر يعني لسه داخلين الاسلام جديد ولا ندري أذكر اسم الله أذكر اسم الله عليه أم لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكل خد بالك معايا في الحديث ده وركز معايا زي القصه اللي فاتت كده وحاول إنك في الدروس إنك تراجع المحاضرة يعني اسمعتني المحاضرة حاول أنك إيه؟ تراجعها مرة أخرى لأن مسائل الأصول ممكن تكون معقدة بعض الشيء أول مسألة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يسأل عن هؤلاء القوم واضح الكلام كده اتنين النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم أصل في مسألة الأكل من الذبائح الا وهو سموا أنتم سموا أنتم وكلوا تلاتة إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أصل في مسألة الشك عند وقوع الشك والاحتمال ادفعه باليقين طيب نمشي واحدة واحدة عبد الرحمن نمشي واحدة واحدة اول شيء ان السؤال ده في الزبائح في الايه في الزبائح طيب عشان نبقى ماشيين كده واحدة واحدة الاصل في الزبائح هي ايه أسكت. عزكم متنطقش خلاص كده، طقش بها خلاص بشير ما وراء هنا اختلفنا الاصل في الزبائح حل الاصل في الزبائح الحرب <تصفيق> انت عندك اصلين الاصل في المطعومات والمشروبات الحل اتنين الاصل فيها الطهارة خلاص كده? وكلوا مما في الارض حللا طيبا. خلاص كده كلام? ده اصل. لكن تستثنى الزبائح. خلاص كده? تستثنى. وهنخرج من الاستثناء ده باستثناء تاني. خلاص? ركزوا معايا بقى. الزبائح هنخرج عن الأصل الأول ده يبقى الأصل في الماكولات الأصل في كل شراب في كل أكل الأصل في انه إيه إنه حلال خلاص كده الاصل الأصل في أي شرب إنه إنه حلال ده ينسون حكمه حلال فين النص أن اللي ينسون حلال روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن اللي ينسون حلال مفيش نص بعينه صح كده ولكن الشرع فكريم إلا دورة مناظرة عبد الله بن مبارك مع الكوفيين الشرع ينص على الكليات بغض النظر عن مسمى الجزئيات الشرع دي قاعدة عامة ينص على الكليات بغض النظر عن مسمى بغض النظر عن مسمى الجزئيات الشرع يقول لك لا ضرر ولا دراء يبقى ده اسمه حكم ايه حكم كل. خلاص كده ييجي بقى بعدها مثلا في حاجة اسمها اخترعوها حاجة اسمها سجاير ييجي واحد جاهل يقول لك انت عندك نص من السجاير حرام مفهوم الشرع لا يهتم بمسمى الجزئيات إن دي سجاير إن دي شيشة إن دي مارلبورو. إن ده مش عارف كيلوبيترا إن ده مش عارف إيه ده حشيش إن ده بانجو. إن ده مش عارف ستروكس. إن ده خمرة والخمرة أسماء إن ده بلاك وايت. إن ده مش عارف شامبانيا إن ده وورد إني ده بلو إن ده فارد الأسماء دي، الشرع بيهتمش بيها هو الدق أصل كل اسمه كل مسكر خمر كل خمر حرام يبقى كل مسكر حرام صح كده كلام سمي بقى اخترع مليون حاجة حرام بيسكر بيسكر خلاص كده ما أسكر كثيره فقليله حرام سمي ما شئ يبقى الأسماء دي كلها الشرع يهتمش بالاسم اهتم بالإيه بالحكم الكل ما اهتمش باسماء الجزئيات قال لك يحل عليكم لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث خلاص كده يبقى كل ما هو خبيث خبيث في جسدك خبيث في حياتك تستخبصه الاعراف يبقى هنا يندرج تحت ليه؟ السجاير بتضر اه الشيشه بتضر اه بنجو بيضر آه مش عارف ايه بيضر يبقى يندرج تحت لا ضرر ولا الدراما صح كده كلام يبقى الشرع يهتم بالكليات بغض النظر عن مسمى الجزئيات صح كده كلام افهم دي كويس لما الشرع يقول لك كل قول النبي عليه الصلاه كله محدثة محدثه بدع بدعه وكل بدعه ده كلي ده حكم كلي ده حكم ايه كل انت بقى الناس بتستحدث اشياء كتير جدا فانا مع الشرع لا يهتم ان يقول لك في كل مساله ان دي بدعه دي بدعه دي بدعه دي بدعه لا هو اداك اصل حديث عائشه حديث ابي هريره ها ها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا ده اسمه حكم إيه اسم حكم كله بغض النظر بقى عن الجزئيات يبقى أي جزئيات ليس عليها أمرنا يبقى كده اسمها مش لازم بقى ما يجيش واحد جاهل يقوله الدليل على إنها بدعة الاصل الأصل في العبادات المنع الأصل في العبادات المنع ده انت المطالب منك انك تجيب دليل على انها من السنة صح كده اختلفت انا وانت انا بقول لك دي بدعه وانت بتقولي لا دي دي سنة من المطالب بالدليل اللي بيقول ان دي سنة لان الاصل انك ما تعبتش الا بدليل صح كده مش باب هو مفتوح على البحر ايه. اللي عايز يعبد يعبد. لا. ده عاملة زي جواز السفر كده. معك جواز سفر وسليم ومش منتهي الصلاحية عاد. صح كده? ما معكش جواز سفر هترجع. مش ترجع بدا انت هتحبس. صح كده? ولو معك جواز سفر ومنتهي الصلاحية هترجع برضه. لان ممكن يكون معادة ليه. بس ما ينفعش منه صحة الاستدلال. صحيح كده كلام؟ يعني جاء واحد سنة مش عارف السنة اللي فاتت بيني نطر نطرت وإحنا فين في صلاة الإيه؟ في صلاة المغرب صلاة المغرب الراجل ده جاء في الركعة الأخيرة وبعد ما رفع من الركوع قاعد يدعي الدنيا عملت نطر قاعد يدعي اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا والناس بقى انت عارف ايه شغالين اي حاجة امين تفاهم يعني اي دعاء حلو امين ده دعاء فيها ايه يعني بعد ما خلص قلت له انت ايه اللي انت عملته قال لي ده مطرة بقى والجو مش عارف ايه والدنيا خير فاهمني وربنا بيستجيب في المطر فقلت له انت عندك تعرف ان النبي عليه الصلاة عاش وكان في مطر على ايام قال لي طبعا كان في مطر على ايام قلت له طيب هو في مطر النبي عليه السلام والسلام شفته مثلا او سمعنا منه عليه الصلاه انه كان في وقت المطره دي في امر الصلاه بيخلي لها دعاء جماعي كده في صلاة قال لي ما ما فيهاش حاجه يعني قلت له حبيبي دي بدعه دي ايه كان جاوبه ايه بقى جاوبوا ايه؟ بيقول لي ايه الدليل على انها بدعة؟ ايه الدليل على انها ايه؟ على انها بدعة ايه الدليل على انها بدعة؟ ده اعرف على طول من راجل جاهل مفهوم؟ ليه؟ لان الشرع وضع كلي حكم كلي من عمل عمل ليس عليه امرنا يبقى انت المطالب انك تجيب عليه امر النبي حال النبي يعني عمل النبي عليه قلت له انا اجيب لك دليل منين في دي انت اول واحد في الانس والجن يعملها مفيش حد عملها قبلك مفهوم الكلام فيقول ايه الدليل على انها بدعه ففهمت بقى ايه مساله الكليات وان الشرع يهتم بالكل ولا يهتم بالايه بالجزء ان دي بدعه ودي بدعه ودي بدعه احنا لو عندنا احاديث من النبي عليه الصلاه بنص فيها على ان كل دي بدعه ودي بدعه ودي بدعه ودي بدعه احنا كده عايزين مجلدات من هنا لغايه غانه ولا غني غني انا ابعد انهي ابعد يا ابني غني ولا غانه غني ابعد صح عايزين بقى مجلدات لغايه هناك عشان ننص عليه اه على كل فرض ان دي بدعه دي بدعه دي بدعه دي بدعه دي, بيضع دي, بيضع دي, بيضع دي, بيضع دي بيضع. لا الشرع ما بيهتمش بده الشرع بيدي الحكم الايه الكلي فلما اعطانا الحكم الكلي يبقى اي واحد يتعبد بعباده يبقى هو المطالب ان يجيب على العمل ده ايه نص في عينه لو ما جابش دليل عليه يبقى ده اسمه ايه يبقى دي اسمها بدعة وصل الكلام كده مفهوم يبقى الشرع يهتم بالكليات بغض النظر عن الايه عن مسمى الجزئيات دي في مسائل سواء كان في أمر الدين مفهوم سواء كان قواعد مثلا في مسائل المحرمات لا ضرر ولا ضرار الى اخير وصل الكلام افهم القواعدة دي تريحك اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلاما ورضيت لكم الاسلام لذلك لما يجي مثلا من شغل الاسلام عند قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فقال يحتمل هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ ده تفسير الاول التفسير الثاني وانت تعرف ان القاعده ان الايه إذا اشتملت على عدة تفسيرات لا تتضاد تحمل عليه على جميع معانيها المعنى الثاني ما فرطنا في الكتاب من شيء لأن الكتاب أي ما فرطنا في الأحكام من شيء ما فرطنا في الأحكام لأن كلمة كتاب قد يعنى بها حكم كما قال تعالى ها كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم الآية دي جات بعد الايه حرمت عليكم ما تكم وهو إلى آخره فقال بعدها كتاب الله عليكم يعني حكم الله عليكم في صحيح مسلم تركت فيكم ما انت به لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله كتاب الله فقط كتاب الله يعني حكم الله وحكمه كتاب وسنة مفهوم؟ إذا ما فرطنا في الكتاب يعني في الأحكام من شيء يبقى من شيء دينكرة في سياق النفي تفيد تفيد العموم خلاص طيب ما فرطنا في الكتاب من شيء يبقى معنى ذلك أن كل حكم إلى أن يارث الله والأرض ومن عليها موجود فيه في الكتاب والسنة طب انت عندك نص ان السجاير حرام اقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء اسمه ايه عموم قل لي بغض النظر عن اسماء الجزئيات وصل الكلام كده يبقى لا ضرر ولا ضرار يندرج تحتها حكم السجاير دي الجواب اه يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء وصل الكلام كده يبقى ده ملخص القعدة الهامة دي في غاية الأهمية كويس نرجع بقى للبحث اللي احنا ايه كنا منتكلم فيه يبقى دي قعدة خليها في ذهنك اقفل عليها كده وخلي مفتاحها في جيبك كنا بنقول ايه في الايه في الأطعمة والأشريبة والزباء القاعدة الايه في الاطعمه والاشربه لإيه؟ الحل ده في الجملة ده في الإيه؟ في الجملة لما تسمع كلمة وانت ماشي في الدروس تسمع دي قاعدة في الجملة الكلام ده صحيح في الجملة الكلام ده غلط في الجملة يبقى تعرف ان في استثناءات للكلام ده دي قاعدة وبركة خليها معاك في فهم العلم اما تيجي تقرأ يقول لك إيه؟ وهذا كلام صحيح في الجملة واضح كلام كده يعني ايه في الجملة يعني في في استثناءات من الكلام ده يخالف الكلام ده كويس يبقى دي القاعدة الكليه اللي هي دليلها إيه وكلوا ها وكلوا واشربوا ولا تسرف واضح وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا يبقى ده الأصل فيها الحل يبقى دي أصل اتنين بقى نخرج عن الأصل ده باستثناء اللي هو ايه الزبائح الأصل في الزبائح الأصل في الزبائح المنع الأصل في الزبائح لأيه المنع اللي هي الحرمة حتى يتيقن الذبح شفت القاعده دي فيها استثناء يبقى انت كده ممكن تعمل دايره خارج منها دايره خارج منها دايره واصل الكلام كده معايا شبه واصل كده يا يبقى دي قاعده اهي خرج منها استثناء ان الاصل في الذبائح الايه المنع طب ايه الدليل الأدلة كتير آية وحديث أذكرهم لك فقط ربك قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخن والموقوذ والمتردية والنطيح وما أكل السبع إلا ما زكيته زبحته خبالك بدأ بإيه بالمنع بدأ بلايه زي ما قلت لك الاصل في اضاع النساء في الضل المحاضره اللي فاتت المنع حرمت عليكم امهاتكم واو واو واو واحل لكم ما وراء ذلك وصل الكلام كده فاكرين الكلام اللي فات ده كويس جدا هنا الاصل في الذبائح الايه المنع حتى يتيقن الايه الذبح دي قاعده هيستثنى منها حاجه ثالثه واضح الكلام كده اوعى الروتر بقى ايه اللي النت يفصل عشان لو النت فصل هنا هتخرب الدنيا هتدخل القواعد في بعض هتطلع الارنب خنزير حرام هتلاقي هتلاقي الفراخ حرام كده مفهوم فخلي الروتر شغال الله يبارك لك يبقى دي حرمة الايه الا ما ذكيتم خلاص كده النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الامام البخاري في كتاب الصيد حديث علي بن حاتم وكان علي بن حاتم نصراني وأسلم وكان صياد خلاص كده فقال يا رسول الله ان رجل صاحب وصيد فارمي بسهمي ارمي بسهمي فيقع في الماء برمي كده بالسهم بتاعي باصطاد بقى بط اصطاد مش عارف وقعت فين وعد ثمية في, في بير مية مثلا أآكل فقال النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك بقى خد بالك. هنا حصل في شك حصل في شك ما هو ممكن السهم دخل لكن في نفس في الطائر لغاية ما ويع ويع في المية ممكن بقى يكون مات بسبب اختناقه في المية وممكن يكون مات بسبب السهم صح لما ولا لا يبقى كده دخلنا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ونزل اي راح واع في المية اي نفسه مات وممكن يكون اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي لما يكون عصر حصل عندي احتمالين لو الأصل الحل هيقوله إيه يبقى رد للأصل كل لكن قاله لا تأكل يبقى لما قاله لا تأكل يبقى كده النبي عليه الصلاة ادانا الأصل اللي هو عندي الشك هنا رد للأصل يبقى الأصل هنا إيه المنع يبقى لا تاكل يعني حتى تتيقن انه مات من سهمك شوف الكلام بقى في صحيح الامام البخاري برضه في كتاب الصيد قال له يا رسول الله اني ارسل كلبي مع كلب صيد فياتي بالصيد ومعه كلبا اخر يعني هو معاك واحد خلاص كده ف من السنه يعني استحبابا انك تقول بسم الله إيه مجريعه على الارنب ده ولا مجريعه على البطه دي ولا على الوزه دي بس ما يكونش بتاعت حد اه يعني هو عادي بن حاتم بيتكلم مثلا في صحراء في ارنب بري ماشي في بط بري مفهوم لكن مش مش بتوع الجيران فبيقول له بسم الله فايه الكلب يروح على بيروح على الارنب ده يروح رايح جايبه خلاص وهو جاي وهو جاي جاء كلب تاني اه الكلب ده جه منين المهم ان جه كلب تاني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له لا تأكل فإنك لا تدري أيهما أمسك ما هو انت انت ارسلت مين الكلب المعلم خلاص كده لو هو كلب الصيد ده فإنك لك... انت مثلا رسلت الكلب بتاعك خلاص قاعد في الصحراء في استراحة ولا مش عارف فين ما بين مصر واسكندريه ولا ما بين مصر وأصوان وروح تمرسل الكلب بتاع الصيد راح جايب لك قرنب وجمعة كلب بلدي نعرفش مين اللي جابه فالنبي عليه الصلاة قال له إيه لا تاكل يبقى هنا في احتمالين ممكن يكون الكلب بلدي أصلاً هو المسكو تاني راح جايبه منه عشان قوي مثلا شويه المهم ان حصل احتمال ان بيعوا سلام رد الايه يبقى ادانا اصل قال لا تاكل فانك لا تدري بص بقى ثلاثه في كتاب الصيد ورد قال يا رسول الله ارايت ان ارسلت كلبي فاتى بصيد فيه نابه واضح إن الكلب إيه؟ الـ الـ إن كل منه يعني أفل عليه أو كل منه شيء بس جايبه فالنبي عليه الصلاة قال له عدي ابن أحده قال يا رسول الله ااكل قال لا تأكل فإنك لا تدري امسك لك أم أمسك لنفسه؟ تعرفش هو أمسك لك أنت؟ ولا امسك لنفسي طبعا المساله ما في قراء ما هو جاي بايه واكل منه مش عارف ورقه ولا واكل منه بتاعه ولا ناهش منه حاجه فانت ما تعرفش في احتمال قال له لا تاكل فانك لا تدري أمسك لك ام امسك لنفسي النصوص دي كلها تاخد منها ايه ان في احتمال في احتمال النبي اصلا بيقول لك انت لا تدري في احتمالين لكن إدى اصل أصل قال له لا يبقى الأصل هنا إيه يبقى الأصل هنا المنع إلا أن تيقن يبقى فهمنا كده إن الأصل في الزبائح المنع إلا إيه إلا التيقن في الأمر إيه في أمر التزكية أو إن السهم ده فعلا انت مثلا أصبته أو الطلقة دي فعلا جت فيه وقع على الارض. المهم ما فيش اي احتمال. يبقى المهم ان الاصل في الزباقة حين صارت الاين? المنع. خلاص كده كلام? طيب. مسألة. الاستثناء ده بقى خارج عن ايه? خارج عن ال ال الاصل الثالث ده. الاصل التاني ده. يبقى ده. اصل ثالث خارج من الاصل الثاني وصل الكلام كده طيب ما انت ممكن تقول لي اذا كان الاصل في الذبائح المنع طب ما عائشه بتقول ان قوما ياتوننا باللحم ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكل حتى النبي ما سالهاش هم ذبحوا ولا لا صح؟ هم دبحوا ولا مدبحوش عشان نفهم والله ما عرفش خلاص يبقى الأصل إيه؟ المنع النبي ما سألش السؤال ده لكن قال سموا سموا أنتم وكلوا ده حتى بتقول له لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا دي مسألة ثانيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كله مهم إن هي كله يبقى كده في استثناء في استثناء الجزار اللي معلق لي اللحمه ده وبتروح تشتري منه طب ما انا برده ما مش في احتمال ان الراجل ده انها تكون ميتة وهو شرى قبتها وسلخها ومش عارف ايه والكلام ده وبعها لنا وخلاص يبقى في احتمال ما ينفعش اقول لك انت عشان كده ايه وقفت عند الأصل الثاني الثالث بقى يستثنى من الأصل الثاني اللي هو ايه بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشه بتقول له إن قوما حديث عهد بكفر يعني لسه خرجين من الكفر داخلين في الإيه؟ في الإسلام يأتوننا باللحم إلى آخر الحديث النبي قال سموا أنتم وكلوا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل هنا وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعي إلى طعام ما كانش بيسأل اذا دعي الى شاة يهوديه صح كلام كده ما سالهاش انت دبحتي ولا ما دبحتيش صح كلام ولا لا اه وكان عليه الصلى سلام اذا أهدي اليه زراع الشاه ما كانش بيبعت اسئله انت دبحته ولا ما دبحتش صح كلام يبقى الجواب إيه هتيجي من الشيخ صاحبه الشيخ صاحبه الايه؟ اذا القعدة ايه بقى القعدة ايه؟ ها؟ اذا خرج الامر من اهله اهله يعني إيه؟ يعني الشرع جعلهم جعل لهم الجواز اذا خرج الامر من اهله فالاصل فيه الصحة والنفاذ الاصل النصحيح ان خرج من اين؟ من اهل قوم مسلمين او قوم اهل كتاب قوم المسلمين خلاص معروف واضح الكلام كده خرج الامر من اهله واحد دعاك تعالى عشان احنا دبحين النهارده متسألش. ما تسالش ما استعنتش وهتخش في الوسواس واضح الكلام كده رايح تشتري من جزار ما تسالش تشتري اللحمه وروح مش عايز تشتري من اشتري ما تشتريش من لكن الاصل انه خرج من اهله فالاصل فيه الايه الصح واضح الكلام كده يبقى دي جنس المسلمين اذا كان من اهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود والنصارى قال الله عز وجل ايه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل حل قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم طعامهم ذبائحهم يبقى هنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل ايه حل لكم يبقى الأصل هنا اذا خرج الذبائح من عندهم واحد مش عارف بعتلي لي ذبيحه يهودي او نصراني بعت لي ذبيحه الاصل ان انا أسأله؟ لا لانها خرجت من إيه؟ مما جعل الله فيه الصحة الصحه خلاص يبقى هنا جائز لذلك النبي عليه الصلاه لما دعي الى شات يهوديه ما سالاش انت ذبحت ولا ما ذبحتيش وطعام الذين اوتوا الكتاب حلوا لكم وطعامكم حلال له يبقى هنا تيجي مساله حكم اللحوم المستورده مم. حكم اللحوم المستورده ايه اللي حصل فيها في بعض السنين مجازر ولا يجوز وما نعرفش والاصل في الذبائح الحرمه مفهوم وطلع الشيخ مشايخ مش عارف مين بدون ذكر أسماء وعلى المنبر والأصل في الذبائح الحرمة ولا يجوز وإحنا إذا حدث الشك رد للأصل المنع وذكر أحاديث عديد بن حاتم مش ده مكانه ده مش دم موضعه الأحاديث الآله صحيحة القرافي لأنه كان ساكن بجوار القرافه قرافي مصري وكان صعيدي عمل كتاب اسمه الفروق الكتاب ده يعني ملخص عمره الفروق دي ايه بقى في قواعد واحده او اتنين مشكله على اهل العلم يعني دي قاعده ودي قاعده يعني انت دلوقتي مثلا اهو الاصف الزبائح الحرم طب ما هو نجم ودعي وودعي لاشات يهوديه مسالش فهيشكل عليه فهو حنب بقى ايه يجيب القواعد دي يقول لك لا دي من غير دي فرق بين دي وفرق بين دي دي موضوعها هنا ودي موضوعها هنا <تصفيق> خلاص كده في المجلد الاول عمل حاجه جميله قوي قال لك الفرق بين الحكم الشرعي والفرق بين ايقاع الحكم الشرعي في فرق بين الدليل وفي فرق انك تنزل الدليل ده هنا ولا لا لان ممكن يكون الدليل صحيح لكن مكانه مش هنا فانت تقول ده الراجل بيتكلم بأحدث صحيحة وفي صحيح الامام البخاري ماشي بس مش ده مكانه صحيح كده زي واحد ايه سواء بيسموه ايه ها سواء يعني ها ممتاز ما جابيتوش ولاده زي ما يقول فانت قول ده سواق ممتاز اديله يا ابن المقطوره اللي... لا هو سواق في العربيه بتاعتنا حاجه كده منيه زي بتاعت عمرو حاجه كده فيت موتسيكل زي بتاع شيخ محمد كده اه عربيات كده أرضي حاجه كده اربع عجلات هاي بتزق لكن ادي له مقطوره لا دي مش بتاعته واصل الكلام هو مش سواء يا ابن ايوة سواء بس مش هيبه هو سواء لكن لو ركب دي الله المستعام ووضحت المسألة كده يبقى في فرق بين الحكم الشرعي وتنزيل الحكم الشرعي خلاص كده يبقى ايه حكم ما حكم اللحوم مستورة ده مش بسألك بتحبها او بتحبهاش مش بتاعها بتحبها ما بتحبهاش مش قصت عنك مكلتها مفهوم؟ أصلاً أنا ما بيحبش الكبدة ولا بحبش بيحبش الكلوي أنا مالي أنا تلاقي واحد أقول أصلاً ما بيحبهاش المحبة أو الكر لا يفتي بها المفتي يعني أنا ما بيحبش حاجة ما فتيش بالممع لا ما لقاش دعو بالفتوى لكن ما يتكلم في الحكم الشرعي مفهوم؟ خارجاً من خارجاً من دولة من عندنا نصارى خارجه من عند من تل ابيب واضح الكلام كده يبقى حكمها ايه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ربنا ما قالش اسال ده ذبحوها ولا ما ما قالش اسال سموا ولا ما سموش قال حلني ايه طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وصل الكلام كده لكن لو جد بقى من غير أهل الكتاب لأنه قال وطعام الذين اوتوا الكتاب خلاص كذا أنا عارف أن اللحمة دي من البرازيل البرازيل دولة نصرانيه ونصرانية محترقة ماشي اللحمة دي جاء من إيه دي من الصين الصين دي ده بتوع كونجو مش عارف ايه وبتوع والناس دي طب دول مش ايه مش اهل كتاب صح كده كلام يبقى ترد الاصل الايه لان ما خرجتش من اهلها واصل الكلام طبعا ده كلام في الجملة وإلا الشوكاني ليه كلام تاني ابن العربي ليه كلام تاني في المسألة دي الشوكاني يقولك خرجت بقى من البرازيل خرجت من الصين جات من اليابان جات من جماعه بيبيعوا بيعبدوا بوذا جت من جماعه بيعبدوا الفيران مفهوم طالما جت وهذه جاءت لك مذبوحه الاصل ايه انك تاكلها وصل الكلام دي مناظره كبيره ما بين الشوكان والجمهور في المساله دي قالوا لا لان ربنا نص على ايه نص على أهل الكتاب خلاص قال لهم لا القيد ده قيد بيان قيد ايه قيد بيان واما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والأحمن الخنزير وما أهل الغير الخانقة والموقودة المتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم قال إلا ما زكيتم يبقى شرط الزبح يبقى خرج جاب من الهند جات من الشرق جات من السند طالما مسبوحة خلاص قال إلا ما زكيتم أي إلا ما ذبحتم قالوا له لا إلا ما زكيتم دي يعني عائد على المسلمين إلا ما زكيتم ايها مين أيها المسلمين قال لهم ده خطاب بيان ليس خطاب قيد لأنه قال إلا ما زكيتم يعني إلا ما ذبحتم يبقى العله فين في الذبح أنا بيبقى لك بس مش وقت ترجيح المسألة بس إيه بيبقى لك إن ده في الجملة يعني مفهوم؟ يبقى الشاهد هنا أن الأصل أن ما خرج من أهله فالأصل فيه لإيه؟ ما تسألش وما تتعنيتش دي مدبوحة ولا مش مدبوحة جماعة بتوعين آه... كان في التسعينات جماعة بتوع توقف التبين التكفيريين جماعة التكفيريين اللي هو إيه يقول لك الأصل الأصل ان انت لا كافر ولا مسلم لا كافر ولا مسلم ده ده كده تورع معاك ده ده تورع معاك ده بقى اللي ايه الليف اللي فوقيهم اللي اللي بقى ايه ان انت الاصل فيك انك كافر يعني انت تثبت ان انت مسلم بقى مفهوم انت بتصلي وبتصوم ولسه جاي من بيت الله الحرام يقول لك كل ده الكلام ده سيبك منه مفهوم كده كلام؟ بسيق ان الكلام بخير في التبين بقى كان يجيبه الجزار يقول له تعالى عمل حاجة انت ده دي؟ انت اللي دايب حد نفسك؟ يقول له يا ابن انا راح اجيبا من من المدبح يقول له اني مدبح يقول المدبح اللي اقول ياكم مثلا في الوراء يقول له منين بالضبط؟ اسمه ايه اللي انت جبت منه؟ يقول له اللي هو يا ابن واعرفش بس انا عارف المكان نفسه وبتاعك يقول له انا بس عايز اروح اعرفه. حتى انت عايز تروح تسأل وتشوفت مين الشخص اسمه ايه مفهوم؟ لان عايز يعرف ايه هاي دي الدبحت ولا؟ بعد كده بقى يعرف الراجل دفسه بقى الراجل نفسه اللي دبحت ده كافر؟ ولا مسلم؟ انت بتكفر بالطغوط؟ متكفرش بالطغوط لازم معرفة بتكفر طغوط ومتكفر؟ ما بتكفرش بالطغوط مفهوم الكلام؟ انت مسلم ولا كافي اللي اشهد اللي انشاء محمد رسول الله وبصلي السلوات الخمسة؟ لا من الكلام ده كله. الكلام ده بتاع الناس الصغيرين الشاهد بقى ان الجماعه دي كانت ماشيه كده كانت ماشيه كده الجزار ده عشان كده كان يجيبوا هم اللي يشتروا اللي المعيز والخرفان والكلام ده وكان يتباحه هو بيده يتباحه هو ايه عشان ايه يتأكد الله عز وجل اراح قلبك وأراح بدنك الشريعه اراحك فلا تسال في مصنف ابن ابي شيبه بينما عبد الله بن عمر يمضي مع نافع مولى بن عمر اللي هو بعد كده بقى شيخ الامام مالك اذ القي عليه ماء شكله كده هو زمان الناس بتمشي كده انت عارف تلاقي ميه كده تحرف عليه ما تعرفش منين فهو بقى بيسأل بقى. مش بيقول مين اللي رمل مية. مفهوم. فبيقول له. الماء نجس. ام طهور. يعني انت ماشي في الشارع كده ترمت عليك مية. انت على طول بتعمل ايه? انت ما بسيبش واحد في الشارع اللي لما تشتم. صح كده? لا. هو نفع ما عملش كده خالص. هو نفع عمل ايه? بيقول. يا صاحب الماء هو مش عارف مني اللي رمى ماء له الماء نجس ام طهور ابن عمر عمل ايه قال يا صاحب الماء لا تخبره انما هو صاحب وسواس ما تخبرناش انت شامم في ريحه نجاسه لا خلاص انتهت المساله الاصل في الماء انه ايه بس خلاص فالشرع لم يكلفك بالتعنت أنك لازم تستفسر عن أمور لا وصل كده يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما سئل إن قوما ياتوننا لنا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموا انتم ايه سموا أنتم وكل ودي دلالة للشافعي ولطوائف من الصحابة على إن التسمية على الذبيحة مستحب لان التسميه مستحبه لان لو كانت واجبه الشك في الواجب الشك في الوجوب لابد ان تعرف هل سمو ام لا لان ده واجب انت اذا شككت في واجب من واجبات الصلاه بتعدمه ولا لا يعني الاصل عدمه شكيت مثلا في قراءه الفاتحه شكيت مثلا في الركعه شكيت مثلا في السجود مفهوم بتعمل ايه مم. لابد ان تعدم هذه الركعه تبقى معدومه خلاص فالنبي عليه السلام هنا لما سئل لو كانت تسمية واجبه او فضلا على انها شرط كما هي روايه للامام احمد والروايه الثانيه لاحمد مع الامام الشافع على انها مستحبه لو كانت فضلا على انها شرط يبقى الاصلي برضو ايه الأصل الا يؤكل حتى يسمى عليها لكن لما قال سموا أنتم وكلوا علم انها, إيه؟ علم أنها مستحب أيضا بدليل إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم ولم يذكر التسمية فهذا يؤيد أيضا أن الأصل الزبح وأما ما يزيد على الزبح ألا وهو التسمية هذا إيه؟ مستحب ما السمر من أنه مستحب أنك إن قلتها وسميت فلك فلك الاجر طيب إذا عبد مثلا لم يسم ليس رغبا عن السنة وإنما ما سم حكم للزبيحة ها حلال صح كده كلام يبقى هنا دليل على إيه على أن التسمية مستحبة ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه لأنه ذكر عليه غير اسم لأنه قال ولا تأكلوا ما هو ده الإشكال ده أوراد الشافعي الشافعي في كتاب الأم قال لك إيه قال لك في إن قيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق قال لأنه ذكر عليه غير اسم لأنه قال شوف الآية ده تفسي بص تفسير الشافعي حرمت عليكم الميتة والدم والأحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلان كل اللي فده إيه ذلكم فسق فسق ومن جملتها إيه؟ وما أهل لغير الله به إلا هو ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه آخر الآية هنا ذلك فسق وإنه لا فسق كلام كده قال سموا أنتم سموا الله عليه وإيه سموا الله عليه وكله يبقى هنا لما ورد الشك رد إلى الإيه رد إلى الأصل رد إلى الأصل اللي هو اليقين أنما خرج من أهله فالأصل فيه الصحة وإيه والنفاذ لم يبقى الأصل هنا الجواز لما كان الأصل المنع وحدث الشك قال عدي بن حاتم إيه لا تاكل لا تأكل. زي الاصل في مساله الشك عندي الصلاه عندي الصلاه انت عندك القاعدة انت عندك القاعدة الا وهي قاعدة الكبرى الفقهيه الكبرى الا وهي الايه اليقين لا يزول بالشك ركز معايا بقى اللي فات ده انت فهمته خلاص هضمت يعني دي قاعدة كبرى اللي هي اليقين لا يزول اليقين لا يزول بالشك زي كده اليقين في مسألة علي بن حاتم لما سأل النبي عليه الصلاة وحدث الشك ردوا لليقين اللي هو ايه اللي هو الاصل المنع انت في الصلاة في الصلاة دي مسألة فرعية إذا حدث الشك في الطهارة يريد أن يصلي وأنا داخل في صلاة العصر بس أنا شاكب هو أنا توضات أن قط وضوئي من بعد الظهر ولا لأ نقضت وضوئي من بعد الظهر ولا لأ. يبقى حدث هنا ايه؟ شك. خلاص كده؟ يبقى الشك. ايه تعريف الشك؟ ها انسا اللي فد بقى. خلاص وقفل عليه كده. خليك معي بالجاي. ايه تعريف الشك؟ هاي عم ها صح. مستوى؟ مستوى طرفاء. صح كده كده؟ فانشاتك. هل توضقت؟ أم لا؟ هل توضات أم لا فأنا مش عارف ومش عارف أرجح حاجة يبقى الأصل إيه عند الجميع انه لازم يتوضا في واحد تاني بقى قالك أنا في صلاة الظهر خرقت وانا فاكر آخر مرة أن أنا خرقت من الصلاة وانا فاكر ان أنا على وضوء لكن انا بقى ناس هل أحدثت بعد كده ولا لا يعني انا خرجت أنا انا كنت في صلاه الظهر وخرجت من المسجد ورحت قعدت مع الشيخ محمد مفهوم انا فاكر ان انا على طهاره بعد كده بقى انا مش عارف هل عندي شك شك اني أحدثت احدثت ام لا يبقى يتعامل ايه يدخل يصلي ولا لا ها ده المشهور ده المشهور في كلام للإمام مالك وده كلام الحسن البصري برده يقول لك لا والقرافي طرح المساله دي قال لك برده لا ده لازم يتوضا الإمام مالك الإمام مالك ده لما يخش في مسألة والشافع لما يخش في مسألة ما تستهينش بها قال لك لا لازم يتوضا طيب ليه قال لك هو دلوقتي شك في ايه أحدث ولا هو خلاص هو فاكر انه كان على طهاره بس الشك دلوقتي أحدث ولا ولا لا قال لك ما تردش لليقين طيب ما ردش لليقين ليه قال لك ترد لليقين ده لو كان في حاله واحده لكن طالما دي وسيله لعباده تانية انت كده اصلا هتخش الصلاه بشك والشك في الشرط يستلزم منه الشك في المشروط الكلام ده, ده انت هو انا على طهارة ولا مش طهارة والله ده لو كان شيء واحد خلاص الاصل انت كنت على طهارة لكن طالما انت داخل صلاة انت كده داخل الصلاة بايه بشك والاصل ان الصلاة لا تدخلها الا بيقين الطهارة شفت نقلك النقله التانية ازاي وصلت ولا لا الصلاة دي الاصل انك تدخلها بايه بيقين الطهاره أنت دلوقتي شاكك هو أنا أحدثت ولا لا؟ وأنا فكر آخر مرة أن أنا خرجت من صلاة الظهر وروحت مش عارف فين، بس أنا مش عارف أحدثت ولا ما أحدثتش. يبقى أنت كده حدت شك في الشرط اللي هو الطهار، ما هو طلما أنت قلت أنا مش عارف أحدثت بعد كده ولا ما أحدثت. يبقى كده حادث شك فين؟ حدت شك في الطهار. وصل الكلام كده خد بالك، الأصل في شك الشرط العدم. القاعده دي مجمع عليها بقى الاصل اذا شك في الشرط الايه انك تعدمه يبقى كانه مش موجود وصل الكلام كده يبقى طالما الاصل اذا شك في الشرط يبقى الاصل العدم والشك في الشرط اللي هي الطهاره يقتضي انك هتدخل الصلاه اللي هي المشروط هيدخل الصلاه بشك صح كده والقاص انك تدخل الصلاه دي بيقين طهاره صح كلام يبقى ما ينفعش يبقى لازم تتوضا يبقى لازم ايه تتوضا طب ايه معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام فليطرح الشك وليبني على مستيقن عليه فقال لك اطرح الشك بقى اللي هو انا مش عارف احدثه ولا لا وتبني على الايه على اليقين الامام مالك قال لك دي الحجه دي لي انا لان انت لازم تطرح الشك اللي انت احدثت بعد كده ولا لا فليطرح الشك وليبني على مستيقن اللي هي الصلاه اللي انت هتدخشها لازم تدخلها يقين يبقى تطرح الشك بتاعك وتتوضا ه ما تقولش هذا رضاع لين مالك آه يعني <تصفيق> قول في حاجة <تصفيق> كويس حديث أبي هريرة حينما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يجد, يجد الشيء في بطنه أخرج منه شيء أم لا خرج منه شيء أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح يبقى حتى إيه؟ يتيقق ده الدليل ده حجة المالك اللي أنت تقوله عايز رد على مالك ده ده حجة المالك أصل لأن الإمام مالك قال إيه؟ قالك في الحديث ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح يبقى ما يخرجش لغاية ما إيه؟ يتيقن فما تدخلش الصلاه لغايه ما تتيقن والتيقن يبقى لازم تتوضا ماذا لا تنصرف حتى تسمع صوتا أي ما هو ده حجه ليه حتى تسمع صوتا او تجد ريحا يعني لغايه ما تتيقن انك سمعت صوت او ايه او تشم ريحه يبقى ده يقين فكذلك لا تدخل الصلاه الا بيقين لان الشك في الشرط هيقتضي الشك في المشروط دي قاعده مجمع عليها مفيش خلاف فيها ان الشك في الشرط يقضي الشك في الايه الشك في المشروط لما حدث شك في شرط تزكية الذبيحه يبقى يقتضي الشك في المشروط تحل ليه أكلها ولا لا فالنبي عليه الصلاة والسلام له الأصل قال له ايه لا تأكل صحيح كلام كده يبقى الشك في الشرط هنا انا بس ايه انت ممكن تكون اول مرة تسمع مني الكلام ده افهوم لكن كل شيء له اوانه ايوه شيء. اسأل سؤالين كمان هون. لا ده ده في البحث بتاعنا ولا تاكلوا مما لم الله عليه ولا كويس لو خليك معايا بس لو انت شفته لو انت شفته بعينه. هو بيقول ايه? ده مش في البحث بتاعنا خالص ده على فكرة. مش بس مش مهم هو بيقول قوله وتعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طب لو واحد بيقول باسم الاب والابن والروح القدس او باسم الاب. او باسم مريم. او باسم المسيح. وراح دابح. ده بعينه. اللي انت سمعته وشفته بيقول كده. يبقى ده بالخصوص. هنا ايه ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وصل الكلام لكن في الجمله وطعام الذين اتر كتاب يحل لكم يبقى ما لم تتع ما لم تتعين ولا ما لم تتيقن او تسمع ان فلان ده بعينه بيقول باسم المسيح باسم مريم باسم الاب ما لم تتعين يبقى خليك في العموم ده وطعام الذين قدروا كتابه حلوا لكم. لكن تعين فلان بعينه يبقى تنزل فيه الايه ولا تأكلوا همة لم يذكر اسم الله عليه وإنه ايه وإنه لا فيسك. مفهوم؟ انا دلوقتي وركبت كويس. دلوقتي <تصفيق> مش ان اليقين لا يزول بالشكل، ولكن الشكل يزول باليقين. فانا مش على نصي إن ما لا لمس... ما لا صوت ولا صوت. ماشي ما مخيف. ما على ده لا يدير الجديد ده ما ده موجود. لا يستلزم من عدم القناعة عدم الصحة. مش معنى انك مش مقتنع. ما هو مش معنى مش مقتنع إنه مصصحيح. غلط. ما أنا بقول لك هو. خليك معايا قول أو قول ما قول معاك. خليك معايا. تعال هلام معايا. إنت دلوقتي في شك. في شك. إنك أحدثت ولا لا؟ نعم إرادات. أي إرادات إيه وموارد إيه. في شك ولا ما فيش. في شك صباح كده. ما فيش يقين في شك. أنا مش فاك. أنا أحدثت ولا ما أحدثت. يبقى حدا شك. تردد الامر بين حاجتين او اكثر اسمه شك ومش عارف ترجح صح كده كلام؟ كويس جدا يبقى ده اسمه شك ولا لأ؟ كويس جدا انت دلوقتي عايز تدخل صلاة تقبلها الله منك هتدخل الصلاة بشك احنا كده هننتقل لحاجة تانية بقى اللي هي دخول الصلاة هدخل الصلاة بشك؟ ايه هو اليقين؟ ما خلاص مو الشك بقى أنت مش يقين الطاهر خليك معي دلوقتي مش داخل بيقين أنت دلوقتي مش داخل الصلاة بيقين أنت دلوقتي داخل الصلاة بشك أحدثت ولا لا صح كده متفقين على دي ولا أنت عندك يقين وطاهر إن أنت طاهر انت داخل بشك بشك صح كده يبقى أنا كده داخل الصلاة بيقين بشك بشك والأساس إنك تريد أن الصلاة هذه يتقبلها الله عز وجل صح كده كلام؟ والاصل انك تخرج منها صحيحة يقينة الصحه صح كلام كده؟ يبقى مينفعش تدخلها بشك لان الشك في الشرط اللي هي الطهارة يقتضي الشك في المشروط اللي هي الصلاة واصل الكلام كده؟ هو ده ما اللي عايز اوصله له اللي قاله الحسن البصر واللي قاله الامام مالك واصل الكلام كده؟ اي حاجة انت هتوردها على الحديث ده حجه ليه هو مفهوم الكلام لان الاصل انك لازم تدخل الصلاة دي بيقين طهارة مدخلشاش بشك وصلت معي. هو ده بقى إيه؟ البحث ملخص الكلام في مسألة الشك والدخول في الصلاه فيها طيب كفاية في الحديث